ثم يذكر بعد ذلك المسألة الثالثة وثالثاً أن الذي أطاع الرب والرسول ثم انصاع ثالثاً هذه متعلقة ب قول الناظم نقول في المسألة الأولى حينما قال فأولاً نقول فثالثاً متعلقة بما ذكرت وهي منصوبة على الظرفية وثالثاً أي ثالث المسائل الثلاث هو أن الذي أطاع الرب والرسول ثم انصاع جمع هنا بين أمرين الطاعة لله جل وعلا وللرسول صلى الله عليه وسلم وهل تكفي هذه الطاعة على ظاهرها بل لا بد أن تكون مقرونة أن تكون مقرونة بالتسليم لله جل وعلا لأن الطاعة قد تكون بالاختيار وقد تكون, وقد تكون بالإكراه فطاعتك لله جل وعلا حينما تكون بالاختيار باختيارك أنت فلا شك أن هذا دليل على كمال التسليم لله جل وعلا وعلى رغبتك في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والرب هذا يطلق على الله جل وعلا وأصل الكلمة المربي والرب هنا هو المربوب أي المعبود وقيل هو المالك لكل شيء ولفظة الرب لفظة واسعة من حيث الإطلاق على الله جل وعلا فقد تأتي بمعنى المربوب أي المعبود وتأتي بمعنى الملك أي أن الله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء وهي تحلى بالألف واللام في حق الله جل وعلا فلا يقال الرب إلا للباري سبحانه وهل تطلق على المخلوقين نعم تطلق على المخلوقين لكنها تطلق من باب الإضافة من باب الإضافة فيقال رب البيت رب المنزل رب السوق رب العمل أما من حيث الإطلاق فإنها لا تكون إلا لله جل وعلا وبعضهم ذكر بأنها سم من أسماء الباري سبحانه وتعالى والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا مرارا تعريف الرسول قال ثم انصاع انصاع هنا هو الاقرار للشيء هو الاقرار للشيء والاعتراف به يقال عند العرب انصعت الناقه للفحل أي اطاعته وأقرت له في الضرب اقرت له في الضرب فهذا هو معنى الانصياع كما يقال او الانصاع أي أنك أيها المرء مأمور بأن تنقاد وتطيع الباري جل وعلا إقرارا منك واعترافا واختيارا حتى يكتمل عندك التسليم وتكتمل عندك الطاعة ثم أتى باللازم الذي لا بد من معرفته في هذه المسألة بما أنك أيها المرء أطعت الله جل وعلا وآطعت رسوله صلى الله عليه وسلم فإن لهذه الطاعة لوازما, لوازماً لا بد أن تتبعها وأن تأخذ بها حتى تصح طاعتك وتكون كاملة للباري جل وعلا